كل ما أعرفه هو لا إكرام للدين. لا يمكن أن تقتل أحداً مقابل لأنه لم يسلم أو تحارب الناس من أجل أن يعتنق الإسلام. فهذا لا يقبله شرعا أما أن أكلمك وتفعل الرد وتسعد ليش خنديل دك دك كتاب عذري الرمايه. عندك الكتاب لك في السنة القرآن وهو أصح كتاب بعد القرآن الكريم وهو صحيح البخاري فيه انت فيه لأن انت ما سوف ندري فيه هذا النفس ؟ هذا النفس بلا هذا نحرقه قل لي ما سوف ندري فيه لأنه عندما لا أعجبك هذا الحديث سوف يضربته إنتا قالت لا الرسول ما دار شاد شيء إذن هذا الكتاب ما سوف ندري فيه واسمته أصح كتاب بعد القرآن الكريم وانت لك سني تصلي ما أمتش بدك الكتاب رغم ما سننتا لأن هذه السنة الرسول ستتقلب على السنة الرسول وتلقى في ذاك الكتاب صحيح وكتابين بعد القرآن الكريم هو صحيح البخاري هو صحيح مسلم تفضل لك اللاقة عندك ما يقول قول ما عندك ما يقول خلي الناس تجاوب اوكي نقول لك هنا نقول لك من طايتان السلام عليكم ما لا تجربك العثور باللغة العربية لأنكم جمعين من ناس لي لا تجربهم شي ونضع بالعلى لي ديرك مباشرة نصر رحم الله هذا السيد هذا اللي جاء ليقين يعني تيقن من هذه الحاجات بحالك حالك نتابع مجموعة من الإخوان وفي الآخر ما باغي شرك شير يعني باغين تقلب على الحقيقة وباغي كفر بالحقيقة فما شنو الجزاء دياله تعطيني ماء ضلع دياله ضخم زين وتخربطين ماء بشي شفراء تقطع تعني ماء الرز دياله هذا الحل الوحيد لأنه ولدك ما كان سبوش لا سبيت يقنصبو القحبة الماء كتحنا تا حنا كنصبو القحبا الطبون دمك واليديك ونسبلك الله ديالك ونسب الرب ديال ربك ونسبلك محمد ديالك يلا يلا تفضل اللي تاذب راه كنتأدب معاه اللي ما تاذبش كندخل في تفضل ادي هي رايدر اه دابا بقيتي توكاد لنا القمع دابا وكتخطيه شوف انت دابا سي حرفتي سي الحادث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 يعني الكوف شوفوا تتعلموا ان تتعلموا ان تتعلموا ان تتعلموا أطفال تتعلموا من تتعلموا ان تتعلموا ان تتعلموا ومن تتعلموا ان تتعلموا ان تتعلموا ان ما ان تتعلموا ان تتعلموا ان تتعلموا ان تتعلموا ان تتعلموا ان